BOK 2 82 to Ithnani wa femanun Fortid to Al-madi, ifnain Al-madi, ifnain Måtte du ringe ambulansen? HAL KANA ALAYKA انت هل قد توجب عليك أن تستدعي الاسعاف متت هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب متت دو هل كان عليك ان تستدعي الشرطه هل قد توجب عليك ان تستدعي الشرطه؟ Har du nummeret? Jeg hadde det i sted. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har du adressen? Jeg hadde den i sted. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. kom han i tide? han klarte ikke å komme i tide. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في fi هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في han veien? han fant ikke veien. هل وجد الطريق لم يستطيع أن يجدطريق؟ هل وجد الطريق؟ لم يستطيع أن يجد الطريق فشتوهانك يمكنك فشتو, هان فشتو معي هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني؟ هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني؟ Hvorfor kunne du ikke komme i tide? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ hvorfor fant du ikke veien? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ hvorfor forsto du ham ikke? ذا لم تستطع أن تفهمه لماذا لم تستطع أن تفهمه يكدة لم أستطع أن آتي في الموعد لأن لم يسير أي باس لم أستطع أن أأتي في الموعد لأن لم يسير أي باس؟ jeg fant ikke veien fordi jeg ikke hadde kart. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Jeg kunne ikke forstå ham fordi musikken var så høy. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت جدا لم أستطع أن أفهمه لان الموسيقى كانت صاخبة جدا jag لقد كان علي أن أخذ تاكسي سياره اجره لقد وجب علي أن اخذ تاكسي jag لقد أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة يا يموت سلاف راديون لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو